يا حب حياتي مالي سواك انت العشق واجمل ملاك صدقني لو عني تغيب مثل الطفل بجي وراك فارجني جرب لا تجي تلقاني غارق بالبجي وكل شي من بعدك يموت وينتهي العالم بلاك انا حبك افتم حياتي بعدك تندم صدقني نصي انا انقسم مفتي وعندي غيرك شي مهم يا واقع واجمل حلم حبي لك قد النجم استنى يا حياتي مالي سواك انت لا شيء ملاك صدقني لا ربي الاول والاخير عاشق هوا كان بضمير اتمنى ظل يمك عمر يال شوفتك مليانه خير يا عمري تعرف تغيب القى حياتي كلها شيء تعلمت اني عليك شلون اعوفك ما يصير Hey, غيرك حبيبي ما أحب لا عمرنا كل صوت ياقب بدونك كل قلوب ما أحب شروطنا وفكش صوت في قلبي غيرك ما يطول. The rush, the thrill, and